الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين كيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه وروفيت كل نحن ما جهبت وهم لا يحظمون قل اللهم مالك في جوة الملك الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من From the first اهدنا الطرق المختقين الطرق الذين أدعمت عليهم ومن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين going up <تصفيق> أنتما أولا إذا أنتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجاهل and then he will forgive مَن ذمَّ يومه مَا هُنَّ نَبْضَةٌ Wa wow.